في هذه الآية أن يقول للناس إنما أنا لكم نذير مبين أي إني لست بربكم ولا بيدي هدايتكم ولا علي عقابكم يوم القيامة ولكني مخوف لكم من عذاب الله وسخطه والايات بهذا المعنى كثيرة جدا كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وقوله إنما أنت منذر وقوله إن أنا إلا نذير مبين وقوله وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وقوله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا وقوله في هذه الآية الكريمة مبين الظاهر أنه الوصف من ابانا الرباعيه اللازمة التي بمعنى بانا والعرب تقول ابان فهو بين بمعنى بانا فهو بين من اللازم الذي ليس بمتعد للمفعول ومنه قول كعب بن زهير قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل فقوله عتق مبين اي كرم ظاهر ومن ابانا اللازمه قول عمر بن ابي ربيعه المخزومي لو دب ذر فوق ضاحي جلدها أبان من آثارهن حدوروا يعني لظهر وبان من آثارهن ورم ومنه قول جرير إذا آباؤنا وأبوك عد أبان المقرفات من العراب أي ظهر وبان المقرفات من العراب ويحتمل أن يكون قوله في هذه الآية مبين اسم فاعل أبان المتعديه والمفعول محذوف للتعميم أي مبين لكم في إنذاري كل ما ينفعكم وما يضركم لتجتلب النفع وتجتنب الضر والأول أظهر والله تعالى أعلم قوله تعالى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين آمنوا به وبرسله وكل ما يجب الإيمان به وعملوا الفعالات الصالحات من امتثال الأوامر واجتناب النواهي لهم من الله مغفرة لذنوبهم ورزق كريم أي حسن وهو ما يرزقهم من أنواع النعيم في جناته وأن الذين عملوا بخلاف ذلك فهم أصحاب الجحيم أي النار الشديد حرها وفي هذه الآية وعد لمن اطاعه ووعيد لمن عصاه والايات بمثل ذلك في القرآن كثيرة كقوله تعالى نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقوله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول الآية إلى غير ذلك من الآيات وقد أوضحناها في غير هذا الموضع وقوله في هذه الآية الكريمة والذين سعوا في آياتنا معاجزين قال مجاهد معاجزين يثبتون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال عبد الله بن الزبير مثبتين وقال ابن عباس معاجزين أي مغالبين ومشاقين وعن الفراء معاجزين معاندين وعن الأخفش معاجزين معاندين مسابقين وعن الزجاج معاجزين أي نين أنهم يعجزوننا لأنهم ظنوا أن لا بعث وأن الله لا يقدر عليهم واعلم أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين قرأه الجمهور معاجزين بالف بين العين والجيم بصيغه المفاعله اسم فاعل عاجزه وقراه ابن كثير وابو عمرو معجزين بلا الف مع تشديد الجيم المكسوره على صيغه اسم الفاعل من عجزه قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الظاهر بحسب الوضع العربي في قراءة الجمهور معاجزين هو اقتضاء طرفين لأن الظاهر لا يعدل عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه والمفاعله تقتضي الطرفين إلا لدليل يصرف عن ذلك واقتضاء المفاعله الطرفين في الآية من طريقين الأولى هي ما قاله ابن عرفة من أن معنى معاجزين في الآية أنهم يعاجزون الأنبياء وأتباعهم فيحاول كل واحد منهما إعجاز الآخر فالأنبياء وأتباعهم يحاولون إعجاز الكفار وإخضاعهم لقبول ما جاء عن الله تعالى والكفار يقاتلون الأنبياء وأتباعهم ويمانعونهم ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله وهذا الوجه ظاهر كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وعليه فمفعول معاجزين محذوف أي معاجزين الأنبياء وأتباعهم أي مغالبين لهم ليعجزوهم عن إقامة الحق الطريقة الثانية هي التي ذكرناها آنفا عن الزجاج أن معنى معاجزين ظانين أنهم يعجزون ربهم فلا يقدر عليهم لزعمهم أنه لا يقدر على بعثهم بعد الموت كما قال تعالى زعم الذين كفروا اللي لن يبعثوا وكما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وقال تعالى عنهم إنهم قالوا وما نحن بمبعوثين وما نحن بمنشرين وعلى هذا القول فالكفار معاجزون لله في زعمهم الباطل وقد بين تعالى في آيات كثيرة أن زعمهم هذا كاذب وأنهم لا يعجزون ربهم بحال كقوله تعالى واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وقوله واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وقوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء الآية. وقوله تعالى في الجن وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا أن مما يوضح هذا الوجه الأخير قول كعب بن مالك رضي الله عنه زعمت سخينة أن ستغلب ربها. وَلَيُغْلَبَنَّمُ مغالب الْغَلَّابِ ومراده بسخينة قريش يعني أنهم يحاولون غلبة ربهم والله غالبهم بلا شك والوجه الأول أظهر أيها المستمع الكريم سوف نستكمل بقية تفسير الآية في لقائنا القادم بإذن الله فإلى ذلك الحين نستودعكم الله